ففريقا كذبت وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلظ بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله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 119. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويدفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن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 117. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 118. كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئن يتمنوا لبدوا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن انهم احصوا الناس على حياه على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعم ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه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 119. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 110. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهن بل فريق من الذين أتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانواهم لا يعلمون.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 وما يعلمانه من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار نور ربهم من احد الا باذن الله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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوَبَتُم من عند الله خير لو كانوا يعلمون